الحج أشمر معلومات فمن ثرذ فيهم الحج فلا رفس ولا فصوقة ولا جدال في الحج فلا رفس ولا فصوقة ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلم الله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 فَلْتَكُنُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا نَادَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غفور رَحِيمٌ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشج ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كثبوا والله سريع الحساب